يحاول أن يربط المصنف ابن القيم رحمه الله بين التوبة وإصلاح ما فسد وبين الإنابة لأنه يعتبر الإنابة ضرب من ضروب إصلاح الماضي الإنابة في الحاضر تكفير عن سيئات فعلها العبد في أيام عصيانه قبل أن فلذلك يتساءل كيف يصلح العبد ما كان أفسده قبل التوبة بعد أن تاب بعد أن تاب أصلح جوارحه ولكنه يحتاج إلى إصلاح باطنه وقلبه لتستقيم التوبة وليستطيع أن يترقى وأن يسير في مدارج الطاعة لله تعالى فقال يصلح ذلك أولا بالخروج عن التبعات التبعات هذه تحتاج إلى أداء إما حقوق معلقة لا تصح التوبة إلا بها وإما تبعات تذكرك بالماضي فيصيبك ضرب من ضروب الحنين لذلك فمن كانت له مثلا فمن كان من مدمني الغناء والمستمعين إليه فإذا تاب حتى يقطع الصلة بالماضي فلا يصيبه حنين عليه أن يقطع الصلة بذلك المجتمع الذي كان فيه المسمى بمجتمع الفن أن بمجتمع الفن وإلا لو مثلا أنه يضع أشرطة الفنانين المحببين عنده على الرف في الدولاب كلما فتح الدولاب وقرا اي حاجه من الحاجات انا لا اعرف والله لكن لا الشريط يكون عنده اسم يكون في عشره اغاني في اغنيه واحده اسم الشريط كيف ما اعرف اعمل حاجه مش هكذا فيقوم يقول يا الله لا لكن ما صح يكفي ثاني يرقب في السرير يقول لك اذا بس عيل اشرف اللي انت اذا ما عندك مسجل الشيطان يقول لك بس عيل لا يا عيل لا يا عبد الشلاليف ويقول يا سلام يا أخي لكن والله يا أخي يا أخي الشداء حصت حس هذا سبيع له عمله فجة ولا فجتي في الموضوع ده ما في حاجة طبعا يا أخواننا إشكال الكثير من الناس في التعامل مع العصيان التعامل مع المعصية بشيء من الاستهتار والإشكال في هذه المسألة الاستهتار في أنه يتصور أنه لو عصى من السهل أن يعيد قلبه كما كان قبل العصيان وذلك صعب حتى ولو تاف يقول أنا أجرب مرة أفعل هذه المعصية مرة ثم التوبة فاتحة يفعلها مرة ولكن هذه المرة تضربه في بيداء الضلال بعيدا فتصبح المسافة بين قلبه وبين ربه مسافة بعيدة جدا بمعصية فعلها لذلك بالخروج من التبعات والتوجع على العثرات وان يتوجع على العثرات بمعنى ان يتالم قلبه على انه كلما ذكر اياما خوالي كان فيها عن الله بعيد كلما تالم قلبه وانصبح ولذلك هذا ضر من ضروب قوله تعالى في التوبه إلا أن تقطع قلوبهم تتقطع قلوبهم بالألم والحسرة أنهم تجرؤوا على عصيان أوامر الله وركبوا المحارم التي منعها فلذلك يعني يحصل شيء من التوجع على العثرات ويتوجعون على عثرات إخوانهم فإذا ما عصى عاصي بمثل ما كان عليه من قبل يتألم له ولا يحتقروه وهذه مسألة مهمة جدا العاصي الذي جرب المعصية إذا وجد شخص على معصيته لا يحتقره لماذا؟ لأنه في يوم من الأيام كان مثله ولكنه يتوجع له وهذا يعني أنه حصلت له نوع من أنواع الرقة تجاه العصار يعني اخوانا هذا مسلك حميد في الدعوه اخوانا ماذا تنقص الدعوه اليوم الدعوه الموجوده الان للاسلام ما الذي ينقصنا ينقصنا امران اخلاص وتخطيط اخلاص الدعاه وصدقهم اقوى في التاثير لكن الدعاء في خضم الدعوه تأخذهم الضوضاء وتتخطفهم الشهره وتتراعب بهم المناصب ويأخذهم الحسد فيما بينهم يتأكلون دعات الإسلام الآن في هذه البلدة كذا هذا الذي اراه لا أعرف ما الذي ترونه أنتم ولكن الذي الذي أن الدعات يحتاجون إلى إخلاص ليؤثروا ويحتاجون إلى تخطيط لهذه الدعوة ومن التخطيط التعامل مع المدعوين بعطف. إخواننا المجتمع في السودان يحتاج الى عطف من قدم له العطف حن المجتمع إليه واستمع إلى كلامه وتأثر به وهذا مفقود عند الدعاء الآن المناطق الطرفية في عمل كنسي إغاثي وطبي وفي ثوب إنساني على قدم الوساق بينما يفضل ويؤثر الدعاة إلى الإسلام المكاتب المؤسسة بأثاثات فاخرة وربما لو أنه استلم من المدير الذي بعده غير الأثاثات وهي جيدة وأتى بأثاثات جديدة هذا لا يصلح للدعوة الدعوة لا يصلح لها إلا صاحب قضية ولذلك تجد أن رسول الله عليه الصلاة والسلام من خلال سيرته الثر المعطاء ما جلس في المدينة يدير الدعوة إنما تحرك بالدعوة في الميدان وإن لم ينزل القدوة إلى الميدان والقدوات العلماء إلى الميدان إلى ميدان الأمة ستضيع الأمة والآن الشباب يحتاج ويريد من يشكله يحتاج إلى من يشكله لا يعرف ماذا يفعل يعني ما الذي سوف يكون عليه الشباب وكيف سيتعامل الشباب التخطيط للدعوة كيف نخطط للدعوة من خلال, من خلال قراءة سليمة لاتجاهات المجتمع الاجتماعية والفكرية كيف نخطط للدعوة من خلال أنماط السلوك الموجودة كيف نخطط للدعوة لنشخص الداء ونحدد دواء ينفع المرحلة القادمة من الذي فعل هذا؟ هل توجد مراكز معتلية لأمر الدعوة؟ أم أن أمر الدعوة بعد النفط وبعد الكباري وبعد الأسفل وبعد البنزين وبعد كل هذه المسائل الدعوة في المرحلة القادمة الدعوة إلى الإسلام بغض النظر عن الأحزاب والكيانات والجماعات والطوائف الدعوة إلى الدين الحق إلى الإسلام الصحيح إلى هذا الإسلام ال ال الرائع الدعوة إليه فهو يتحدث عن التوجع على الاثرات ومن ذلك التوجع على اثرات الإخوان إذا ما زلوا أنت تلتمس لهم عذر يقول أنا كنت في يوم من الأيام في حالة ضعف بشري فوقعت فيما وقع فيه تتمنى له الهداية بقلب صادق وتريده أن يترقى كذلك كنتم من قبله فمن الله عليكم هذا الشعور تجاه الآخرين تجاه المجتمع المراد دعوته هذا يبدو, يبدو أنه من حسنات مدارج السالكين لأنه أشار إلى هذه القضية في أي ما موضع إياك أن تحتقر عاصيا لمجرد أنه عصى ولكن يمكن أن تهجره لمصلحته ويمكن أن تؤلفه لمصلحته ويمكن أن تعطف عليه وتدعوه وتترفق به أيضا لمصلحته أنت لا تريد مصلحة لنفسك ولا تريد انتقامه ثم بعد ذلك يتحدث عن استدراك الفائتات أولها قلنا أول شيء ليبدأ الإنسان بإصلاح ما كان عليه ليكون من المنيبين بعد أن تكلمنا عن أركان الإنابة الأربعة قلنا أن يخرج من التبعات وان يتوجع على العثرات وأن يستدرك الفائتات أن يستدرك الفائتات توجع على العثرات وتألم عليه أن يعتبر نفسه في سباق مع الزمن وهذا الشعور الإيماني العالي الذي يخالج المسلم والمؤمن بين الحين والحين زاد كبير إلى الآخرة بمعنى يا إخوان كيف نستدرك الفائتات هذا أيضا يحتاج إلى سؤال وابن القيم لم يفصل في المسألة ولكن الذي أفهمه في هذه المساله الآتي يستدرك الفائتات بأن يحرص على الحسنات وأن لا يزهد في الطاعة يا إخوان أكبر اشكال في الناس يضعفهم يضعف إيمانهم ويضعف عطائهم أنه إذا فاتته حسن لا يتألم يقول سأعود غيرها وسبحان الله من من المفردات الموجودة في المجتمع البحر مبيى بالزيادة هي مفردة في طلب الدنيا والنهم الواحد الجداري تقول يا إنت زول بالليل وبالنهار أشيدا إنت ما خامل شغله كله يقول لك البحر مبيى بالزيادة لكن هذا المفهوم لم أجده في آخرة ما بيزول في أمر الآخرة تعبان أزول تعبان ما لك البحر ما بيها بالسيادة يبدو أن البحر بحر الدنيا الاخره ما فيها بحر يا أخوانا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فاستدراك الفائتات بأن يحرص على الحسنات وأن لا يزهد في الطاعات أي طاعة حتى ولو كانت قليلة هي تنمى واعلم انه رب طاعه لا تلقي لها بالا تكون سببا لنجاتك وأنت غافل عنها يوم القيامة بخلوها من آفات الرياء وغيره ورب حسنة وأنت عظمتها واستعددت لها ولكن فيها من آفات النفوس ودخل الأعماء الرياء ما يجعلها بدون قيمة فتجد نفسك يوم القيامة في مكان علي بحسنه أنت لم تلق لها بالا فلذلك أنت لا تعرف ما الذي يرضي الله فأنت تحرص على إرضائه بكل سبيل ووسيلة ولا تفتر عن ذلك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين لا تفتر فأنت تعبد الله وعبادتك لله مهما فعلت فيها من التقصير ما فيها وفيها من الشوائب ما فيها فلذلك مفهوم أن تحرص على الطاعات وأن لا تذهب في الحسنات وأن تستغفر من ذلك باعتبارك في سباق مع نفسك والزمن مع وفي سباق مع آخرين أنت تريد أن تسابقهم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وعندك الذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم فاستبقوا الخيرات اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون فتدرك الفائتات بهذا الشعور بهذا الإحساس أن لا يتقدم عليك أحد في الدنيا أنت ترجو ذلك وأن لا يتقدم عليك أحد في الآخرة ينبغي أن تسعى لذلك يعني ما تقول الله أنا بس أي حاجة خالي ما ينفع ينبغي أن تكون في هذا الاتجاه أن تكون في هذا الاتجاه صاحب همة عالية أعطيك مثال عجيب وخير المثال مثال النبي عليه الصلاة والسلام الذي يتعامل مع العمر في سباق عجيب يريد أن يغتنم كل لحظة من العمر، وكم من اللحظات والأوقات تضيع سدى فيما لا ينفع آه وهذا سوف نتحدث عنه لأنه من المنازل من منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الوقت الوقت كده بس الوقت بمنزلة كيف يستثمر الصالح أيامه القليلة فيملؤها بطاعات كثيره وهذا تحدي كبير جدا بالنسبه لك رسول الله عليه الصلاه والسلام تقام الصلاه في مسجده ثم يقف في موضع الامام ليصلي باصحابه ثم يقول مكانكم فيقف اصحابه مكانهم ثم يهرع الى البيت الى الحجره يدخل الحجره واصحابه وقوف وعندهم من الادب ما عندهم لأنه ما مشه الشرق قال لي يا أخو أنت في شنو والله ما عالفين في قال لنا أجيفه بحداً شنو يا أخي مضي يعزمنا يا أخي يا أخي نحن لحق لنا سوق لحق لنا يا أخي تقدم بلال عليك لأصلي بينا شوف لك زول يصلي حسنوا في الجامع الإمام قال للناس مكانكم وامشي واجي من الجامع يقول له مالو والله ما عرف يا أخي ما تلعب بينا تضيع يا أخي أنا أنتظرك يعني تمشي بيج وطي خاش يعني نرجع يا أخي صلي يا أخي شو فيزو خلي صلي بلا ري ما عندنا وقت مقلجين الصحابه دي الواكفين. ولا سأل ثم رجع وصلى وبعد الصلاة انتفت إلى أصحابه وقال لعلكم فزعتم ذكرت أن في بيتي ستة دراهم فخشيت أن أموت وهي عندي فأوصيت عائشة بإنفاقها ما ظن محمد بربه لو لقي الله وهذه عنده قال امشي أقول الله شنو خاف في الصلاة يموت في الصلاة يموت واذا مات في الصلاة يسألون سيدنا سيد لكن ما شكلمون قال لهم أنفقوا بعد مات بموت مطمئن حتى كان ما أنفقوا أكلوا وده ما ممكن يحصل من, من أمهات المؤمنين لكن الله ما بيسألوا بعد أبرأ ذمته هذا الإحساس العميق في التعامل مع الزمن ومع الحسنة والحرص عليها ما أنتما بأقوى مني على المشي وما أنتما بأحرص مني على الأجر لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر يتعقب كل ثلاثة بعير كان هو ومرسد بن أبي مرسد الغنوي وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم يتعقبون بعيرا فكان واحد يمشي واثنان يركبان لأن البعير لا يتحمل كثير ذلك فينزل أحدهما ويركب الذي كان يمشي فاتفق مرثد وعلي أن يتعقب البعيرهما وأن يظل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينزل ثابتا فأبى وقال ما أنتما بأقوى مني عدى المشي وما أنتما بأحرص مني عدى الأجر وفي البخاري لما ضرب أصبعه وسال دمه نظر إلى الأصبع وقال هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيته وإن الدافع لتحصيل الحسنات هو تعظيم الله لأنك تريد التقرب منه ومعرفة كنه الآخرة لأن التعامل يوم القيامة بذات العملة الحسنة والسيئه أما الدولار والذهب والبورصات وأسواق النفط ومؤشرات الأسواق العالمية فإن ذلك مكانه في دنياك هنا لذلك هذا الإحساس العميق بالتعامل مع الحسنة احساس راق جدا ابو موسى الاشعري رضي الله عنه تقدمت سنه وشابت راسه ورق عقمه وضعف بدنه وانتحل جسمه فصار يكثر من الطاعات ويزيد في العبادات اكثر مما كان يفعل شابا لما سالوه قال ان الخيل اذا ارسلت في السباق وقاربت راس منتهاها النهايه افرغت كل ما عندها وقد قاربت راس منتهاي يعتبر نفسه في سباق عجيب ولذلك لا بد من استدراك شنو الفائتات بمعرفه قيمه العمر ايها الاحبه العمر اغلى من ان يضيع حتى ولو كان جائزا في مباراة الأمم الأوروبية العمر أغلى من ألمانيا وفرنسا عمرك بل لو أني صادق أقول عمرك أغلى من العالم كله لأنك إن فقدت لا تستفيد من العالم ولا تنتفع بشيء عمرك أغلى ما تملك أين يضيع هذا العمر كم تستمر المباراة بين فرنسا يا الله والله العمر غالي جدا والله أنا, انا أشعر بذلك يا أخوان إذا كنت أنت تحتاج إلى كل دقيقة حتى الذي تستعين به على الطاع من المباح لا يكون في إطار ساعات طوال تجلسها فيما لا ينفع هب أن فرنسا هي التي فازت بالكأس أو انجلترا كويس ما الذي تستفيده أنت ولا شيء فالعمر أغلى وأثمن من أن يضيعها كذا سدى إلا إذا كنت ترى أن عمرك رخيص. أما المؤمن حياته غالية والدليل أنه لما باعها لم يبيعها إلا لله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وجعل ونصب لهم ثمنا عظيما بأن لهم الجنة أما صاحب العمر الرخيص ده يقول لك تعال ما عندنا موضوع تعال لتونس نسمع عندنا موضوع كيف ما عندك موضوع انت مؤمن ما عندك موضوع كيف عندك باب من الحسنات تريد أن تسابق فيه فلا بد أن تحرص على كل حسنة من الحسنات وأن لا تضيع وأن لا تهدر كل دقيقة من عمرك حتى الذي تفعله من المباح تستعين بذلك على, على مرضاة الله وعلى طاعة الله لتستجم النفس ولأن النفس تحتاج إلى شيء من الترويض من المباح والله والبريء من أجل أن تتقدم إلى الأمام ولكن ليس هذا هو الأصل في حياة المؤمن الأصل أنه جاد والأصل أنه صادق في توجهاته وحركته واحيانا اذا فترت القلوب وانها تكل كما تكلشن الابدان فيستعان بشيء من الله والمزاح والفسحه وكذا وكل ذلك فيما يستفيد وينتفع به المؤمن لذلك اقول لك عمرك عمرك وحياتك حياتك العمر ده اهم شيء طيب ناقش بعد ذلك ابن القيم قضيه مهمه وهي الخلاص من لذة الذنب بعد الذنب يا اخوانا قلتها قست الله مره مره بتاوبش القديم يقول يا سلام والله ايام ما كنت مسكر يحكي كده والله يا سلام ايام ما كنت مسكر دي قيت ايام بشع لا ندمان لا حاجة بس الحكاية الخمر دفقوها وبقت حرام في القوانين يقول يا السلام يحلل أيام زمان يحلل أيام زمان دي بل إنابة تماما انت تبت لكن ما أنا تبتلس لأنه التخلص من لذة الذنب يخوانا الذنب عنده لذة وهذا لا ينكر وهذه اللذة <تضبطك> لا ينكرها عاقل لكن ولكن ابن القيم يناقش قضية حساسة يقول سبحان الله شيء عجيب هذا من التأمل أنا ما ادري هل هذا الكلام صحيح قال بعض الناس يرتكب الذنب طلبا لمتعة في الذنب وهذا موجود انت باكليك البزني بيتمتع ولا يتمتع بيتمتع متعة محدودة والزانيه كذلك بل إذا كانا متزوجين قد يجد كل واحد منهما متعة في الحرام ما لا يجدوه معا في الحلال يعني امرأة متزوجة زنت قد تجد مع عشيقها غير الشرعي متعة لا تجد ذلك مع زوجها ربما ما بسمع الكلمات والعبارات البسمع ليها تاجل ذك اللي هو بين قوسين المكانات التقيله بسميعها مكانات تقيله انا مما شفتك اتبرجلته وانا مما سمعت صوتك اتخزيت بقيت ما عارف اكل ولا اشرب وانا ما عارف بريدك رياده شديده وانا اتجننت فعلا انت ما نصح الكلام بتامننال بيه عباره عندي قولوا للمرح ما بدر يقولوا للمرء ما يقدر يقول أشوف الشغل, الشغل الشيطان أعود بالله فبجد يخطب في في المعصية والذب متعة قال فإذا صارت عنده دوما أجمل المتعه المتعة بس بخمر لما الخمر بخمر شنو له بس كا ففهم تلقاه اجنب مبسوط كده ومنتشي وشاف الناس عايشه عايشه كويس لقى متعه لكن سبحان الله المعاصي بمجرد ان ينتجلي تذهب اللذات وتبقى الحسرات في الفؤاد جمره زنا لحظه تزين يكون مستمتع بعد ما يمشوا ثاني يكون متضايق اليوم كله كويس فيقول رحمه الله أنه إذا أذنب واستمتع ثم ادمن الذنب لا يجد في الذنب بعد ذلك متعة ولكن الغريب أنه لا يستلذ ولا يستطيع ان يرجع ما بلقى متعة في الموضوع هذا لكن لازم يعمل إرادته وجسمه يذهب إلى ذلك دون وهو لا يستطيع أن يلجم نفسه يحصل الاسترسال مع المعصية ومع الذنب فالخلاص من لذة الذنب وهم. ولكن ابن ناقش مسألة هنا قال ايهما اكمل قطع القلب عن لذة الذنب الماضي بالكليه ولا بذكر ذنبنا وشغال في عبادته ام من يطرع عليه الذنب ولذته فيدافع ويجاهد ويتتعتع ويتعب أيهما أجلة الذي جاهد نفسه وقد أتته لذنب. أم الذي قطع العلاقة بالذنب تماما فاستقر قلبه واطمأن فؤاده إلى الطاعة فلم يرجع إلى الوراء ولم يلتفت قلبه أيهما أجلة ناقش ابن القيم هذه المسألة الأجلة يا تو. طيب رجح ابن القيم رحمه الله أن الأجلة من اطمأن قلبه لسبب بسيط جدا قال إلى أي درجة يريد أن يصل الذي نفسه الى درجة الذي يطمأنه صح الى درجة من الذي يطمأنه إذن هذا درجته أكمل ولكن لا تجد من يطمأنه قلبه يجاهد نفسه ليرجع إلى حال هذا الذي يجاهد نفسه هو الذي يريد أن يصل إلى درجة طوم القلب وعدم التفاته إلى الذنب وهذا يعني أنه كمل الثاني المرجح الثاني الذي جاهد نفسه ما زاله مضطربا أما الذي لم يلتفت فقد صار في الحقيقة والشرع والطاعة راسخا مطمئن جدا وللنفس ثلاث أحوال الحالة الأولى للنفس أن يأمر الشيطان النفس بالمعصية وأن يجملها والحالة الثانية بعد الذنب أن يندم وأن يتلوم والحالة الثالثة أن يطمئن إلى الطاعات فيمضي في طريقه لا يلتفت إلى ماضي وقد صار من الراسخين أقدامهم في مقامات الإيمان فالراسخ في مقامات الإيمان هو الأكمل وإن كان ابن القيم يقرر شيء مهم وهو أن المجاهد يجد من المشقة والتعب ما لا يجده الراسخ لكن الراسخ نفسه قد مر بهذه المرحلة حتى صار راسخا ولا كيف ثم قد تكون العبادة شاقة ولكن لا تكون هي الأفضل وهذه قاعدة مهمة جدا في الطاعات بالمناسبة ليست كل عبادة شاقة هي الأكمل والأتم ضرب مثال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال قال إيمان بالله قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله ومعلوم أن مشقة الجهاد في سبيل الله ليست كمشقة الإيمان ولكن بالرغم من أن الجهاد أشق من الإيمان ولكنه بعد الإيمان هذا واضح في هذه المسألة المسألة الثانية خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيتي بعد صلاة الفجر صلى بالناس الفجر وصل زوجه ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وتركها في البيت وخرج لقضاء بعض شؤونه فرجع قبيل الظهر فوجد ميمونة في مكانها جالسة لم تتحول إنما هي في ذكر مع الله قاعد نفس قاعدة بتاعة الخنان تسبح وتسبح وتعبد قاعدة فقال لها هذه جلسة جلستك التي تركتك عليها قالت بلى يا رسول الله قال لقد قلت بعدك أربع كلمات تعدل ما قلته كله وهذا يدل على فضيلة الفقه عبادة الله بعلم لقد قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ثلاث مرات تعدل ما قلت من الصباح حتى الظهر وفعلا يعني حتكون سبحت كم مرة. كم مره عدد خلق الله عدد ما خلق الله هو في دقائق سبح بعدد خلق الله سبحان الله الحمد عدد خلقه ورضا نفسه وسنه عرشه ومداد كلماته الفقه في الدين مهم فلذلك الفقه يجعل العبد يحصل أعلى الدرجات من الحسنات والطاعات بدون مشقة وتعب ولميمونه حظها ونصيبها من المكث والجلوس والذكر لله تعالى طيب بعد هذه المسألة الخلاص من لذة الذنب يقول وأن يترك الاستهانة بأهل الغفلة الاستهانة بأهل الغفلة شيء يحجب إخواننا في ناس غافلين يطيق في يتمر فيون ما تقول يهدي الشرود ما نافعين والشباب ضايع قول بينك وبين نفسك يا الله تهديه وإلى الجامع تبصره يصل في المسجد لا تستهين أهل الغفلة يقول ودي قاعدة تربويه مهمة جدا ذكرها ابن قال الفقه أن تمقت الناس في ذات الله الفقه أن تمقت الناس في ذات الله بمعنى ما تشتقر الناس لكن شعرت أن الناس يحولوا بينك وبين الله خط محلهم صفر لا تجعل الناس يصدونك عن طاعة الله هذا تعمل معصية لكن الناس يقوله عليه طاعة لكن الناس يقوله عليه شو محسن داري أعمل حية ترضي الله لكن يا صحابي داري حيضحكم مني هؤلاء قطعوك عن الله كده تقوم تعمل في معاملتك لله لا تجعل الخلق بينك وبين الله اصل خد بينك وبين الله خد جدامهم صفر يعتبر ما فيه الدولة مجدادة وفيه على الله والناس ما دارين الطاعات يعتبر الناس ده كلها ما فيه الكون ده كله فاضي يعتبر نفسك برقعة تعبوض الله دم على شنو أن تمقت الناس شنو في ذات الله قال ثم ترجع إلى نفسك فتمقت نفسك بعد ما تمقت الناس في ذات الله تمقت رقفتك تمقتك كيف أن تكون أشد مقتل لنفسك آآ طيب بأن تنظر إلى, إلى آفاتك وعيوبك وكل واحد منا أعلم بنفسه من الآخرين الأحمق أحمق كويس والبحب الفخر والوجاهة عارف رغبت أنه بحب الفخر والوجاهة ما في من الناس كما شكرته لا يمشي مع قدام تقول له هزول ما تحصل ذول انت هزول شيخ انت هزول عيننا ونوارتنا انت هزول قدامنا امشي قدامنا والله يمشي ذلك ماشي كان قلت له في أجر ويدخل الجنة يقول لك نشوف قل له هزول انت نوارتنا امشي قدامنا <تصفيق> يحقل له ان أبا سفيان رجل شنو يحب الفخر وفجعل له شي. فقال من دخل دار أبي سفيان كان آمن في نص عندنا النزع دي كويس أي فأي بتعاملوا على حسب فهموا لكن هؤلاء لا يقطعوك عن الله أه. أهم شيء إذا عملت الله لا تلتفت إلى خلق الله أبدا لأنك تعامل من هو أجل منه يحكم كمن اراد أن يعامل الرئيس في القصر الجمهوري ثم يلتفت إلى الغفير الموجود في القصر الجمهوري هو في حضرة الرئيس قاعد مع الرئيس يقول له لا جود الغفير نرد نسمعه الغفير كنرد نسمعه ترد سعى من الشارع مشارع الضهر ترد <ترسعه> من الشارع يا أخي أنت في حضرة الله وتعامل الله لا تجعل خلق الله بينك وبين الله وإلا فسد قلبك وضاع عملك بالرياء والسمعه ثم ارجع إلى نفسك وكن أشد مقتل لشنو لنفسك بمعرفة عيوبك ثم بالتأمل في أنك في حق الله مقصر مهما فعلت من الطاعات وادركت من العبادات هذا دافع قوي جدا إلى أن لا تستهيم بأهد الغفلة شوف يا اخواننا أكلمكم تجد أحاديث عجيبة جدا في السنن مثلا يقول عليه الصلاة والسلام كانت ذلك شجرة من شوق في طريق المسلمين تؤذي الناس. قال عليه الصلاة والسلام: فأزاحها عن طريق المسلمين رجل فدخل الجنة. الفعل ما دخل الجنة. لكن ما قام من في القلب من مقامات الإيمان وشواهد اليقين والانكسار في تلك اللحظة وتعبد الله بأمر يستهين به الناس جعل هذه العبادة أرفع لدرجات العبد. في البخاري بغي من بني اسرائيل تمشي في الصحراء فوجدت كلبا عطشا فنزعت موقها النعل وملته ماء ثم دنته للكلب بيدها حتى شرب فلقيت, فلقيت الله فشكر لها ذلك وغفر لها وادخلها الجنه سقي البشر خل الكلب ما بيغفر الزنا الزنا ده عظيم جرم عظيم لا يغفره جنود سقي البشر فضل على سقيا الكلب لكن الناس يستهينون بهذه الطاعه فهي أتتها باقبال شديد فغفر الله لها ليست مجرد سقي الكلب ولكن ما قام بقلبها من تعظيمها لله في تلك اللحظة ومن إخلاص النية ليه؟ لأنه الكلب محل إشتقاء وفي الصحراء حيث لا يراها أحد هذا يدل على أنها فعلت هذا لم تفعله رياء ولا سمعة أي سمعة في سقي الكلب في صحراء مقطعة؟ فلذلك هذه المسألة مسألة مهمة طيب العبد في مرحلة الإنابة يحتاج إلى شيء مهم جدا أنه إذا فعل طاعة في مرحلة الإنابة عليه أن يتذكر أن الله أعانه على هذه الطاعة استشعار العبد توفيق الله ومدد الله وعون الله للعبد أهم شيء في الإنابة وإلا أنت تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وشنو؟ وحسن عبادتك أنت عبدته وحرم غيرك توفيقا من عند الله تعالى ولذلك ما كل الناس يوفق للطاعة ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم طيب انتقل ابن القيم انتقال عجيب من منزلة الإنابة إلى منزلة لا تشرح إلا مع الإنابة لأنها قديمة الإنابة التي هي منزلة التذكر التذكر والتذكر في مدارج السالكين منزلة والذكر في مدارج السالكين منزلة التذكر تفاعل أن, أن, ان يحرص على شيء يستحضره وتعريف التذكر كما علم عرفه ابن القيم حضور صوره مذكورة العلميه في قلب المتذكر يعني انت بتتصور الشيء مجرد تصور وز بعد معناه ذكرته ذكرته قبل ما تقول أي حاجة أما الذكر هو شنو؟ أن تقول ما تذكرته طيب ما العلاقة بين التذكر والإنابة؟ يقول تعالى وما يتذكر إلا مي من ينيب ومن أناب وما يتذكر إلا من أناب فمن الإنابة؟ الإنابة تولد سنو التذكر إخواني نشوف اصلا الإنابة مرتبطه بالهداية إن الله يهدي من يشاء إن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء وإن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من ما شنو من أناب من أناب أجر أجر الله لكن ما أتى الى الله بجوارحه فقط أتى الى الله ايضا بشنو بقلبه طيب والتذكر معه شيء قريب منه هو التفكر التذكر معه شنو التفكر والفرق بينهما كما قال ابن القيم رحمه الله التفكر عدم والتذكر وجود التفكر شنو عدم كيف الزب يفكر في موضوع مجرد تفكير ما أوجده في ذهنه لذلك بعد ما يتفكر يقول شنو عشان أشكد أيهما أسبق التفكر قبل التذكر ولا قبل التفكر التفكر في الأول يتفكر وبعد ذلك تصيب غفلة ما تفكره يسعى إلى استحضاره في قلبه هذا يسمى شنو التذكر وسيذكر شنو من يخشى داء الذكر دا فعلا يخاف الله هو يجيب هذه المسألة طيب الإنسان بيستحضر شنو في ذهنه؟ حضور صورة مذكورة علمية في القلب شنو دا الجنة جيبة انت في في بتفكر في آخر تفكر عشان تقول الجنة وتتكلم عن تفاصيل الجنة كده والجنة كده الجنة كده يعتبر شنو تفكر وتذكر، تذكر هذا يعتبر شنو يعتبر تذكر طيب إذن الإنابة من الأشياء التي توجدها الآن كنت كلام عن تفاصيلها الأشياء التي تجيب الإنابة حاجتين التبصر والتفكر تبصرة وشنو؟ وذكر، التبصر بيكون بالآلة الحسية كيف التبصر من شنو اخوانا من البصر يا عايب يتأمل في الخلق وهذا هو قوله تعالى أصن الآية في صورة قافية في معرض قوله تعالى فلم ينظر إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزينناها وما لها من فروج ما لها من فروج يعني ثقوب وعيوب والأرض مدمناها وألقينا فيها رواصية وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة فاستعمال آلة البصر في استحضار عظمة الله تبصر ثم الاستفادة من ذلك بالإعراض عما سوى الله تذكر وبذلك تحصل الإنابة قال تبصرة وذكرى بكل عبد منيب وهذا معنى من المعاني اللطيفة جدا يعني بالتبصر والتذكر يزول الإعراض وجفاء القلب وجفاء شنو؟ وجفاء القلب ابن القيم عنده كلام لطيف جدا لكني لم أطلب المرجع الذي قاله فيه إما في الفوائد وإما في روضة المحبين قال ان للقلب شعث القلب عنده شنو شعث، يعني شنو الشعث الشعث شنو البشتنا بس كده قال شنو ربا اشعث أغبر. ده بالشعث كويس قال رجل يطير السفر شنو اشعث اخضر مغبر ومشتل ايوه وللقلب شعث ممكن لزولكم بظاهر ما أشعث لكن بجوه أشعث جدا وإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم أما ببره ما أشعث ما شاء الله نظيف قيافه واخر ريحه وآخر صابون وشاكل بنطلون وما شاء الله نظيف جدا كل ما رأي عمل كده كل من رأح بروحه لكنه اشعث القلب أشكذا قال إن للقلوب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله وإن في القلوب وحشة لا يزيلها إلا انس بالله وإن في القلوب حزنا لا يذهبه إلا سرور بمعرفة الله ومعاملته وإن في القلب قلق. لا يسكنه الا فرار الى الله وان في القلب فاقه لا يسدها الا اللجوء الى الله والاخلاص له ومحبته وان في القلب حسره لا يطفئها الا الرضا بأمره ونهيه وقضائه الى يوم لقائه هذا الكلام لطيف جدا بالمناسبه لأنه شوف يعني تبصره وذكرى لكل عبد شنو منيب كويس القلب حتى في, حتى في آيات قاضي فيها يعني حديث عن القلب إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب ولكن السؤال الكبير من الذي يعيش بدون قلب إنه لم يقل له قلب مات لكن القلب الحسي موجود الذي يدفع الدماء والشرايين والأوردة والبطين والأذين قلب سليم ليس فيه تضخم لكنه بدون قيم فارغ فكذا قال إن في ذلك ذكرى في ذكرى لمن كان له شنو قلب أو ألقى السمع وهو شهيد اي حاضر وهذه الآية تقسم القلوب كما قال ابن القيم في منزلة الإلابة والتذكر إلى ثلاثة أقسام قلب ميت هذا لن يستفيد وقلب حاضر ولكنه غير مستعد القلب حي تقول كويس بتعطاعات وحب الخير وحب عمل الخير لكن ما حاضر شكيدة قال شنو أو ألقى السمعة وهو شنو يكون مستعد قال ما مستعد للموعظة ما بتاثر في الموعظة والقلب الثالث القلب الحي يا تو المستعد ما في قلبين حيين لكن واحد مستعد وثاني شنو ما مستعد ابن القيم اشان يقرب المثال قال شنو قال وذلك في, في الامور الحسية مثل الاول صاحب القلب الميت كان اعمى في الدنيا زور عميان شنو؟ مالو؟ مرشوف والثاني باصر ولكنه لم يحدق بنظره نظره نظر وهو متشاغي حتى أنه لم مع معارم الشيء جا محله محل قلت له كده عاي هناك قام عايق وباله مشغول يكون عينه شايفة لكن قلبه طالما ما, ما حاضر حيكون ما شب حاجة قلت له وصف ليه ما حيوصف لك والثالث من نظر إلى الشيء مدققا محدقا وكذلك القلب ليستفيد ينبغي ان يحدق وان يكون مستعد لان يتقبل التذكره ليتذكر سيتذكر من شنو من يخشى وما يتذكر الا من ينيب تبصره وذكرى لكل عبد من شنو منيب الانابه بتجيب شنو بتجيب التذكر طيب حاول ابن القيم رحمه الله تعالى أن يناقش ما اسباب الحروي أبنية التذكر إخواننا أنا انا ده رجل كيف نتذكر الان ازول ده يذكر حاجه هنا يستاذ يقول شنو نقول له شنو ذكرني زور اقل فضل منه يقول شنو ذكرني طيب انت كيف تذكر أمر الآخرة وتتنبه لهذه المعاني التي تحدث عنها ابن القيم رحمه الله أول شيء التذكر يبدأ بالموعظة التذكر يبدأ بشنو بالموعظة والموعظة إما مسموعة وإما مشهودة المسموعة بتقول بشنو بالأذان والموعظة مهمة إخوانا الناس فينا دخيل إنه ما بحتاج للموعظة لكن أي ساجحتاجي الموعظة وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجدت منها القلوب ودغفت منها العيون فالموعظة مهمة الانتفاع بالعظه والتقاضي عن عيوب الواعظ أصلا أنت انتفع كما أملت كده ما حاجة يعني كان أنت تزول شفتوا عمل غلط وشيخ بيجي يقريك أنت قدره أن تذكره غرطا كلامه ما بيجي عليك هو يتكلم و سارح سارح وين مع أخطائه كويس مع أخطائه بتكون سارح معه بتكون أزول دقال لكن يا أخي بتتابع عيوبه أنت عارف عيوبه الزول اللي بتعرف عيوبه ممكن تستفيد منه، لكن قد يكون زول فعلا يستفاد منه، عنده علم ممكن يستفاد منه. تعمل شنو؟ لما تجنب لي ما تخط عيوبه في بالك، استمع له باعتبارك تريد النجاح لنفسك. لكن كأنت تقول، لكن اليوم ديك ما قال، اليوم ديك ما سوى، اليوم ديك ما عمل، وين؟ ما حتستفيد. ودي فائدة مهمة جدا في الانتفاع لينتفع الانسان بهذه شنو بهذه الموعظه طيب عدم ذكر عيب الواعظ وان كان ابن القيم رحمه الله يحاول أن يقول شيء على الواعظ أن يقلل من العيوب حتى يستفاد منه يعني زي ما نحن بننصح الزول اللي بيستمع للواعز انه يتقاضع عن شنو عيون الواعي ايضا نأمر الواعز انه شنو اصلا ما يعمل عيوب عشان ما يصد الناس الدكاترة في الناس عارفين التدخين واضراره ولكن تلقى طفاية في التربية الطفاية تلقى شنو معناه شنو <تصفيق> <تصفيق> وبيدخل لكن ده ما يمنعك انك اذا تا شنو عنده تستفيد من علمه ايوه حتى لو في مرض متعلق بال, بال... قد يكون متخصص في الصدريه لكن بيدخل وانت هتخين تعبه مش هتلوم وجيتوا بيتر في التجاره عديده بعد كويس وكذلك الواحد فيه شيء يمكن ان تستفيد منه ولكنه قد يصدك وإن كان الدين ما زي ال... الطيبة لأنه زوداني يأخذ الدين ممن يثق شنو يريد أن يأخذ الدين ممن يثق به يا أخوانا فأخطأ شيء أن يكون بينك وبين من يعلمك حواجز ما حدث تستفيد منه وابن القيم هنا يتكلم مع الواعد أن أن لا يحرم الناس منه أنت طالما زر كويس حتى عندك معاصي ديستها وبعد منها قال شعيب وما أريد أن أنهاكم إلى ما وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه يعني ماذا أقول لكم ما تعملوا كده وتلبوني أول زر ايوه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت اليه شنو؟ أنين فمعناه شنو؟ معناها يعني يقلل وكذلك القرآن لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتن عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب افلا تعقلون ولذلك يوم القيامة في البخاري يرى الناس بعض من كان معلما لهم وواعظا في نار جهنم قد اندل... قد تدلت اقطابه اندلقت يعني تدلت اقطابه مصارينه وقعت يدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى ناس شوف يا فلان او لم تكن تنهانا عن المنكر او لم تكن تأمرنا بالمعروف يقول كنت انهاكم عن المنكر واتيه وآمركم بالمعروف ولا آتيه يا أيها الرجل المعلم غيره هل الذي نفسك كان ذا التعليم تصف الدواء الذي استقان من الضنا وربما أنت به سقيم لا تنهى عن خلقه وتأتي, وتأتي بمثله عار عليك إذا فعلت عظيم فابتأ بنفسك وانهى عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم فهناك يقبل ما تقول ويقتدى بالقول منك وينفع التعبيم في اللحظه دي يستفاد منك وينفع لذلك هذا مهم هذه الجزئية في الانتفاع بالموعظه مهم لكن نختم بمسألة بسيطه إن شاء الله ونستقبل الدرس القادم إن شاء الله منزلة جديدة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين طيب أيها الأحبة تكلمنا وتحدثنا عن أنواع شنو القلوب ومثال ذلك من الناس إما أعمى وإما بصير مشغول بقلبه وباله وفكره وإما بصير محدق ببصره متابع بقلبه صح طيب تكلم نقيم كلام عجيب في هذه النقطة القادمه يتكلم عن تطبيق هذه الأمثلة على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وما يعجبني في ابن القيم أنه بالصديق معجب يعني بحب ابو بكر الصديق بيحب شريط خاص يضربون الأمثلة فقال شبن بيتكلم عن حياة القلب إلى درجة الإنابة والإحساس بالآخرة تجزي يقول فيها شنو يقول ابن القيم ما زال أهل العلم يعودون بالتفكر إلى التذكر يعني يتفكر بحد ما يتذكره ويعودون بالتذكر إلى التفكر يرجعوا بالتذكر يتذكر بحد ما يتذكره شنو الشيء يتذكره تذافي تأمل فيه تاني من جديد وش الناس يتفكروا يجوم يتذكروا قال ما زال أهل العلم يعودون بالتفكر إلى التذكر وبالتذكر إلى التفكر على القلوب حتى ناطقوا القلوب فكانت لها اسماعا وابصارا لحد ما قلوب بلا تكلمت يعني من كثرة التذكر والتامل وما عندهم من القلب من مقامات الإنابة قال قلب بتكلمه وانا الكلام بتاع من ممكن يحسره وليك كيف انا نجيد ساب عن الكوره قاعدة محاضره وهم حضروها وبعدين برضو بعد المحاضرة مروا من الجامع ماشوا يحضروا الكوره كان بين حاجة كده اليوم ديك الميم المانيا كانت لعبة لانه هو بسجع المانيا انا عرفت انه بسجع المانيا انا ما عارف في شنو بسجع المانيا في شنو كويس المهم هو مشجع المانيا قام بيحكي لصاحبه بيقول له والله فلان شفته انا مذكر واحد من الخواجات دول في الكوره وله شفته فلان يا اخي الكوره اللي كان في قرار عديل قلبه الكورة شنو بكلم في كوره معناه شنو معناه ظلم عدل جدا قال الكوره دي بس كان في قرار عديل انا التعبير ده وقفت عنده كتير اذكرت ذكرت كلام ابن القيم في منزلة الإنافة طوال ما زال أهل العلم يعودون بالتفكر إلى التذكر وبالتذكر إلى التفكر حتى ناطق القلوب فنطق فقام ضرب مثال قال مثل أبي بكر مثل أبي بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كمثل رجل أخذ أخاه إلى مكان ووقف أمام قصر مشيد جميل قال وقف أحدهما بالخارج ودخل الثاني الثاني راى ولمس, ولمس ووقف على تفاصيل اجزاء البناء من الداخل لقى اثاثات ما له سمحه لقى السيراميك لقى الستايل لقى النجف ولقى الجزاز ده ما خشى ده لما نتكلموا وكلم الناس الثاني قال لهم أنا شفت بجوا أشياء كثيرة في ناس ما صدقوا مع أبو زيدا فيه لكن ده صدق ليه لأنه ده وصل لدرجه غريبة منه ما دخل لكن شاف من اللي لبرا عرف أنه أي حاجة جواه ممكن تكون لأنه يعني البيت فخم جدا لو جا قال له لجيت نجف يصدق صدق يقول أصله كان النجف في البيت زي ده ما في في شنوزته الدخل هو الرسول عليه الصلاة والسلام والذي وقف بالخارج هو أو بكر الصديق لما يكلموا قال نال في كده وفي كده يقول له صح في يقول له مية المية في إذا شفتها يقول له أنا شوف شفت ببرده مية المية في الناس التانين بيتلك لكوا لأنه جا كلموهم الاثنين دلمشوا كلموهم الناس تكنين في حلة بعيدة قال لول في قصر كبير فيه وكده وكده فينا ستصدقوا وفينا ستشككوا لكن ابوكري دي ما تشكك أصطل ليه لأنه صديق الصديق نعبق بالقلب فكان لقلبه سمعا وبصرا يعني شاف لكن ما تفاصيل تفاصيله أساكده هي المنزلة التالية لمنزلة النبوة أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين طوالي بعدك بيجوا الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق دائما الصديق يكون بعشنون بعد النبي والصحابة الصديقين لكن ما يوجد مثل الصديق لأنه صار صار اسما له الفاروق وذي النورين والكرار ولكن هذا الصديق والفرق شلو يا أخوان واضح الصديق رضي الله عنه وهكذا قال عليه الصلاة والسلام لما في صح مسلم كان على ظهر أحد فاهتز جبل أحد فقال أثبت أحد كان معه أو بكر وعمر وعثمان فإن عليك نبي وصديق وشهيدان وفيها علم من النبوة أن عثمان وعمر لن يموتا حسف أمثيهما في سرير ولا والنحمة سيموتا مقتولين وهما يقتلان ظلما فلذلك أثبت لهم الشهادة أثبت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيدان وصديق منزله من مناس للدين مع الصديقين والصديقين ذكر فلذلك مناطقة القلوب بالتذكر والتفكر للوصول إلى درجة الإنابة مسألة من المسائل المهمة جدا الأفضل أن نكتفي بهذا القدر ولكن أقول أخيرا أيها الأحبة وأيها الكرام أن التذكر لا يقاد إليه كل الناس لقول تعالى تذكر بالقران من يخاف وعيد سيذكر من يخشى قال انما انت منذر من يخشاه فلا بد ان عنده خشيه وانابه وان تستقر الاخره في قلبه الله تعالى يعلم ويهدي الى سواء السبيل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد اله وصحبه وسلم